يَا مَنِ اتَّخَذَ مَخْلُوقًا زِينَةً تَقُمُ عِندَ الْقُبُرِ لِمَسْجِدٍ وَأَنْقُولُ فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل ما لن ينزل به سلطانا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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كلبا ونصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم حتى وَنَمْنُ دُنَّاهِ قَدْ ضَلّوا عَنَّا, عنا هُوَ